فيتعين في التيمم التراب الذي له غبار يعلق باليد ويحتمل أن تكون الابتداء الغاية أي مبدأ ذلك المسح كائن من الصعيد الطيب فلا يتعين ما له غبار وبالأول قال الشافعي وأحمد وبالثاني قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا فإذا علمت ذلك فأعلم أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى هذا القول الأخير وذلك في قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فقوله من حرج نكرة في سياق النفي زيدت قبلها من والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم كما تقرر في الأصول قال في مراق السعود عاطفا على سياق العموم وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج والمناسب لذلك كونه من لابتداء الغاية لأن كثيرا من البلاد ليس فيها إلا الرمال والجبال فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد لا يخلو من حرج في الجملة ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيره شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من امتي أدركته الصلاة فليصل وفي لفظ فعنده مسجده وطهوره الحديث فهذا نص صحيح صريح في أن من أدركته الصلاة في محل ليس فيه إلا الجبال أو الرمال أن ذلك الصعيد الطيب الذي هو الحجارة أو الرمل طهور له ومسجد وبه تعلم أن ما ذكره الزمخشري من تعين كون من للتبعيد غير صحيح فإن قيل ورد في الصحيح ما يدل على تعين التراب الذي له غبار يعلق باليد دون غيره من أنواع الصعيد فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء الحديث فتخصيص التراب بالطهورية في مقام الامتنان يفهم منه أن غيره من الصعيد ليس كذلك فالجواب من ثلاثة أوجه. الأول أن كون الأمر المذكورا في معرض الامتنان مما يمنع فيه اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر في الأصول. قال في مراقي السعود في موانع اعتبار مفهوم المخالفة أو امتنان أو وثاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع. ولذا أجمع العلماء على جواز أكل القديد من الحوت. مع أن الله خص اللحم الطري منه في قوله وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا لأنه ذكر اللحم الطري في معرض الامتنان فلا مفهوم مخالفة الله فيجوز أكل القديد مما في البحر الثاني أن مفهوم التربة مفهوم لقب وهو لا يعتبر عند جماهير العلماء وهو الحق كما هو معلوم في الأصول الثالث أن التربة فرد من أفراد الصعيد وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يكون مخصصا له عند الجمهور سواء ذكر في نص واحد كقوله تعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، أو ذكر في نصين كحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر عند أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي وغيرهم من حديث هل لنتفعتم بجلدها يعني شاتا ميتا عند الشيخين كلاهما من حديث ابن عباس فذكر الصلاة الوسطى في الأول وجلد الشات في الأخير لا يقتضي أن غيرهما من الصلوات في الأول ومن الجلود في الثاني ليس كذلك قال في مراقي السعود عاطفا على ما لا يخصص به العموم وذكر ما وافقه من مفردي ومذهب الراوي على المعتمدي ولم يخالف في عدم التخصيص بذكر بعض أفراد العام بحكم العام إلا أبو ثور محتجاً بأنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص وأجيب من قبل الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام والصعيد في اللغة وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن قاله الخليل وابن الأعرابي والزجاج قال الزجاج لا أعلم فيه خلافا بين أهل اللغة قال الله تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أي أرضا غليظة لا تنبت شيئا وقال تعالى فتصبح صعيدا زلق ومنه قول ذي الرمة كأنه بالضحى ترمي الصعيد به ذبابة في عظام الرأس خرطوم وإنما سمي صعيدا لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض وجمع الصعيد صعدات على غير قياس ومنه حديث إياكم والجلوس في الصعدات قاله القرطبي وغيره عنه واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيب فقال الطائفة الطيب هو الطاهر فيجوز التيمم بوجه الأرض كله ترابا كان أو رملا أو حجارة أو معدنا أو سبخة إذا كان ذلك طاهرا وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري وغيرهم وقال الطائفة الطيب الحلال فلا يجوز التيمم بتراب مغصوب وقال الشافعي وأبو يوسف الصعيد الطيب التراب المنبت بدليل قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه الآية فإذا علمت هذا فعلم أن المسألة لها واسطة وطرفان طرف أجمع جميع المسلمين على جواز التيمم به وهو التراب المنبت الطاهر الذي هو غير منقول ولا مغصوب وطرف أجمع جميع المسلمين على منع التيمم به وهو الذهب والفضة الخالصان والياقوت والزمرد والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما والنجاسات وغير هذا هو الواسطة التي اختلف فيها العلماء فمن ذلك المعادن فبعضهم يجيز التيمم عليها كمالك وبعضهم يمنعه كالشافعي ومن ذلك الحشيش فقد روى ابن خويز منداد عن مالك أنه يجيز التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض ومشهور مذهب مالك المنع ومن ذلك التيمم على الثلج فروي عن مالك في المدونه والمبسوط جوازه قيل مطلقا وقيل عند عدم الصعيد وفي غيرهما منعه واختلف عنه في التيمم على العود فالجمهور على المنع وفي مختصر الوقار أنه جائز وقيل يجوز في العود المتصل بالأرض دون المنفصل عنها وذكر الثعلبي أن مالكا قال لو ضرب بيده على شجرة ثم مسح بها أجزعه قال وقال الأوزاعي والثوري يجوز بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر والمدر وغيرها حتى قال لو ضرب بيده على الثلج أجزاء وذكر الثعلبي عن أبي حنيفة أنه يجيزه بالكحل والزرنيخ والنورة والجص والجوهر المسحوق ويمنعه بسحالة الذهب والفضة والنحاس والرصاص لأن ذلك ليس من جنس الأرض وذكر النقاش عن ابن علي وابن كيسان أنهما أجازاه بالمسك والزعفران وأبطل ابن عطية هذا القول ومنعه إسحاق بن راهويه بالسباخ وعن ابن عباس النحو وعنه في من أدركه التيمم وهو في طين أنه يطلي به بعض جسده فإذا جف تيمم به قاله القرطبي وأما التراب المنقول في طبق أو غيره فالتيمم به جائز في مشهور مذهب مالك وهو قول جمهور المالكية ومذهب الشافعي وأصحابه وعن بعض المالكية وجماعة من علماء منعه وما طبخ كالجص والآجر ففيه أيضا خلاف على المالكية والمنع أشهر واختلفوا أيضا في التيمم على الجدار فقيل جائز مطلق وقيل ممنوع مطلق وقيل بجوازه للمريض دون غيره وحديث أبي جهيم من الآتي يدل على الجواز مطلقا والظاهر أن محله فيما إذا كان ظاهر الجدار من أنواع الصعيد ومشهور مذهب مالك جواز التيمم على المعادن غير الذهب والفضة ما لم تنقل وجوازه على الملح غير المصنوع ومنعه بالأشجار والعيدان ونحو ذلك وأجازه أحمد والشافعي والثوري على اللبد والوسائد ونحو ذلك إذا كان عليه غبار والتيمم في اللغة القصد تيممت الشيء قصدته وتيممت الصعيد تعمدته وأنشد الخليل قول عامر بن مالك ملاعب الأسنة يممته الرمح شزرا ثم قلت له هذه البسالة لا لعب الزحاليق ومنه قول امرئ القيس تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي وقول اعشى باهله تيممت قيسا وكم دونه من الارض من مهمه ذي شزن وقول حميد ابن ثور سل الربع انى يممت ام طارق وهل عاده للربع ان يتكلم والتيمم في الشر القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين منه بنية استباحة الصلاة عند عدم الماء أو العجز عن استعماله وكون التيمم بمعنى القصد يدل على اشتراط النية في التيمم وهو الحق نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته